واتبعنا يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من الله الذين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آبائهم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 أَ بِي أَل بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَفُسِهِمْ وَأَزْاجُهُ أَُّهاتُهُم وَأُلُ الْ الأأَوْحَِ دَعْضُهُمْ أَوْل بِذَعضِ فيِي كِتابَابِ اللههِ مِنَمُؤْمِنينَ وَْمُهاجِرينَ إِلَّا أَنْ تَْعَلُوا إِلَّا وصلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا